بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أف... وقال الانسان ما لغا يوم اذا تحدث اخبا یو میں اس ملمس میا ملمس پتیش